إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَضُرُّكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي البلاد.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 ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته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 ثَنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَ ثَنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَأَهْلَ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ وَالَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن فادعوا الله مخلصين له الدين فادعوا الله مخلصين له الدين ولا كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش ينفخ الروح من امري على من يشاء يوم التلاق يوم هم لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَأَنذِرْهُمْ يوم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 ق ق ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ فلَ قَدَ أَسََّ مُوسَ بِ آياتِنَا وَسُلْطَانٍِ مُبِي إِلَ فِي الرَّعْونَ وَهَا مَانَ وَقَونَ فَقَاوا سَاحِرٌ كَذَّاب فَلَمَّا جَ بِالحَبِّ مِن عدِنَا قَاوا قَا قُتُنُون أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ وَاسْتَحْيُونَ سَاءُ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ دَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي يَخَافُونَ أَن يُبَدِّلَ دِينُكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا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 قال فرعون لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا طوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاد مِثْلَ ذٰلِكَ قَوْمَ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا الله يُرِيدُ اللَّهُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَاجُ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 فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده وسولا كذلك يضل الله من هو مصرف مرتابا الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبرمقة عند الله وعند الذين آملوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جباه وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا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 تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفا لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى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 وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها بدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاب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 قالوا أولم تكتأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء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 هو الحي لا اله الا هو فدعوه هو الحي لا اله هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين أَنْ أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاء لي البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب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 وَمِنكُم مَن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِكَبَرٍ وَأَجَلٍ مَّسَمًّى وَلَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ هُوَ الذي يُحْيِي وَيُمِيتُ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ له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 يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم مَا كنتم تشركون من دون الله قالوا ظلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين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 فإما نريَنك بعضَ الذين نعدهم أو نتوفَّينك أو نتوفَّينك فإلىنا يرجعون ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك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 افَلَم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوه واثرا في الارض فما اضنا عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بِمَا عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بحسنا قالوا آمنا بالله وكفرنا بما كنا به مشركين